وَلَ نَبلَلُوَّكُمْ بِشَيْءٍ مِن الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفصِ مِنَ الأأَمْوَالِ وَْأَنفُسِ والالثَّمات وَبَشّرِ الصَّابِرينَّينَ إَِا أَصَابَتهُم مُصبَةٌ قالوا إ للَِّ قالوا إا للَِّهِ وَإَِّ راجعون.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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 وَوتَصْرفِي الياحِ والالسَّحابِ المسَخِ بينْن السَّماء إالأَرضن آيات لقومم ي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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيْبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ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 وذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 وَلتُكمِلُ الْ الععددةَ وَلتُكَبّر اللهَّه عَ مَا هَدَاكُم وَعَكمم تَشكرون وَإِن سَألَكَ عبَاد عَي فَإِني قَريبٌ أُجيب دعَْوَتَ الدَّ إلَ دَن فَلْ يَسْتَجب ل وَْيُؤْمنِنُوا بِيلَ عَهُم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 وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 يؤتى من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مَا اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد خصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل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 فَأُنائِكَ حَبطَتْ مادُهم فَأُنائكَ حبِطَت عمادُهم فِي الدُّن يياوالآخَِ وَُنائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُم فِيهَا خَالدُون إ الذينَ آمَنوا والَّذينَهَا جَروا وَجهَد فِي سَبيل اللههِ أُولائِك أُولائكَ يَررجُونَ رَحْمَةَ الله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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا, ألا يقيم ما حدود الله فان خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 والذِن يتفونَ مِنْكممْ وَيذَرونَ أزْواجََ تَ رَّّصْنَ بأَفُسِهِ أَربعَ أَشحُر وَوعشر فإِذا بَلَغْنَ أأَجَلَهُ النَّفَلاجُناَ حلَيكُم ف مَا فَنَّ فِي أَفُس بِالمَعرُوف واللهُ بِماَا تعملونَ خَبيل.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 وَأَنْتَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمُطَاوَعِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذَكِّرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون الم ترئ الى الذين خرجوا من ديارهم وهم اولوف حذر الموت فقال لهم الله اموتوا فقال لهم موتوا ثم احياهم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 الَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ بَعْثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ لَسْتُمْ إِن كُتِبَ عليكم